بسم الله الرحمن الرحيم بناوهي خواهي مهربان هل أتاك حديث الغاشية آية فيدغيشتوا باسي روشي دوايي دا پوشر وجوهي يومئذ خاشعة زور دمو روجدا روشدات ترسناك شرمزارن. رسواشر مزارن عاملة ناصبة هول تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية دسنا ناو آقري هر قرموا آو ددرين لسر لكل ليس لهم طعام إلا من ضريع خوراتيان هر حشت الخوار لا يسمن ولا يغني من نَقَلَوِي دَكَاتٍ نَبِرْسَيْتِي لَا دَبَاتٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ زُرُّخْسَلَ لَوْرَجَدَى تَالَا وَوْدُوَانُ قَشًا رَاضِين لَكُوْشِشِ خَوَيَانٍ وأن لبهشت برز بلندا. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية قسيه سفوت تيدانابست تيداتي سرساوي روان فيها سرر مرفوعة وأكوأب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة تيدا يتيزور قنفو تختيبرز وبرداخ دانراو وبرداخ دانراو وقال راخراو لهم لا يكوا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ <ambiente> وإلى <ويلة> السماء كيف رفعت؟ ولا آسمان كتن برزكرا وإلى الجبال كيف نصبت؟ ولا <ويلة> شاخكان كتن دا كتراون راون. وإلى الأرض كيف سطحت؟ ولا زوي كتن فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كواب آموش غريبك تو هر تو صلاة نيد بسريان إلا من تولى وكفر بلام أو كسي كفشت هالكاو ببروابت فيعذبه الله العذاب الأكبر أو أخواس زايد داد بس زور غورة إِنَّ إلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ <تصفيق>